بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عطاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة تاجدون